أو الله من الشيطان الرجيم الميثاق والذين يصلون ما أمر الله ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وَأَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا زَقَُهُم سِع وَنَانِي يَتَ لفضيله له وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بِمَا صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صرح منها فنعم عقب الذات جنات عذن يدخلونها ومن صلح منا <تصفيق> موسوعه yeah <laughs> لفضيله ولهم محمد وفرحوا بالأرض Allah الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرق All in. كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله Oh, no. m a Good عليه توكلت وإليه متاب ولو أن